قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنزل على إبراهيم سحق ويعد والأسباب وما أُوتِي موسى معيس وما أُوتِي موسى معيس والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونا Muslim Muslim